كلا انها لواه نزعته للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوع اذا مسه الشر جزوع واذا مسه الخير منوعا الا المصلين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 كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا